بوك تو كيلانت تسعة تسعة أهيت نابيوي أيام الأسبوع أيام الأسبوع هيت فو الاثنين الاثنين كَد الثلثاء الثلاثاء سَرْدُ الأربعة الأربعاء الخميس الخميس пятَك الجمعة الجمعة سومبات السبت السبت واسارناب الاحد الاحد او هيد الأسبوع, الاسبوع من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. أهارمادي كنب. أهسيرة. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. أهنجادي اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الخامس هو الج <الجمعة> اليوم الخامس هو الج ن السادس هو اليوم سادس هو ال Hetedik nap a vošár nap. Eljonusaba Hual Ahad. El Yomas Sabya hual ahad. A hétnek hét heit napja von. Alusbua fihi sabata a yam. El isbua fihi sabata a yam. Michak أيّت نبض دولّعوزنّك؟ نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.